والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولا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 ك في الكتاب مسبورا، وإذ أخذنا من النبائن ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى بالمرأة، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادق عن صديقهم.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 إذ جاءواكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذقت الأعاصير وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر. هناك بتلية المؤمنون وزلزال زلزال شديد، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم أرض ما وعدنا الله مَا وعدنا الله ورسوله إلا غورا، وإذ قال الطائفة منه.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 وَإِذَا الَّتُمَّتْعُونَ إِلَّا قَلِيلًا أُلْمَنَ قل الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أراد بكم رَحْمَةً وَلَا يَجْدُونَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد بألسنة حداد أشحة على الخير أولاد. ك لم يؤمنوا فأحدت الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أت الأحزاب يودو لو أنهم بادون في الأعراب بادون في الأعراب يسألون عن أنذائكم ولو كان 119. لقد كان لكم في رسول الله عسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 110. ولما يرأى المؤمنون الأحزاب قالوا صَدَقَ وصدق الله وَمَا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 115. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 111. ليجزي الله الصادقين بصدقهم 112. ويعذب المنافقين أَوْ شاء أو يتوب عليهم 113. إن الله كان غفورا رحيما 114. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا الله المؤمنين القتال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 118. وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا 119. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُمَّ تُرِذِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَذَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نساء فاحشة مبينة يضع عفلها العذاب يضع عفلها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقنتن كن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نأتها أجره مرتين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 إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضا فيطمع الذي في قلبه مرضا وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطينا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويُطهِّرَكُمْ تطهِّيرًا وَأَذْكُرْنَا مَا يُكْلَفَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا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 وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظلَّ ضل مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ عَنْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَتَهُ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَنْ اللَّهُ بِذِي وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهَ وَحْدَهُ وَالْتَخْشَى فَلَمَّا ضَرَأَ زَيْدٌ مِنْهَا وَضَرَأَ زَوْجٍ أَكَاهَا لِكَيْ يَكُونَ 119. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم, في أزواج أدعيائهم لذا قضوا منهن وطرا 110. وكان أمر الله مفعولا 111. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 كته ليخرجكم من إلى النور، وكان بالمؤمنين رحمة، تحيةهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجر كريم يا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 ان تعتدونها فمدعوهم وسرحوهم سراحا جميلا يا ايها النبي اننا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهم التي اتيت اجورهم وما ملكت يمينك مما افاء الله وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد إن أراد النبي أن يستأكحها خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا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 الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن يغذن لكم إلى ضع من غير ناظرين إنا غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستئنسين لحديث إن ذالكم كان يعذن نبيا فيستحيمكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب لئلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن لا رسول الله ولا أنت كحوا أزواجه ولا أنت كحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفه فإن الله كان بكل شيء علما لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا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 وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا, فقد احتملوا بمتانا وإثما مبينا يا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 وأعد لهم سعيرًا خالدين فيها أبدا لا غَدَرا فضلوا النسبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرئه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 111. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 112. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنين وكان الله غفورا